بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد نبي بكر بن أيوب الشهير بابن القيم رحمه الله فائدة جليلة وهذا من هذا الباب الذي في هذا الكتاب تجد قواعد جليلة تجد قواعد جميلة لا يخرج عن هذا الذي صدر به كتابه بين قواعد وفوائد وبين مواعد أيضا كذلك طيبة ترقق القلوب قال قاعدة جليلة الأسباب التي تعين على الانتفاع بالقرآن الكريم هذه القاعدة الجليلة وهذه الفائدة الجميلة ذكر فيها رحمه الله الأسباب المعينة على تفهم الغرآن وعلى الانتفاع بالقرآن وما أحوجنا إلى مثل هذه الأسباب وإلى العمل بها كيف ينتفع الشخص بالقرآن كيف يتدبر الشخص الغرآن كيف يستفيد من القرآن فذكر قاعدة جنيلة بهذا قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم سبحانه وتعالى منه إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام حضور هذا الحضور حضور هذا حضور وجبريل أيضا عليه الصلاة والسلام فأنت إذا حضرت هذا الحضور كأنك أنت تخاطب بهذا الشيء مباشرة كأنك أنت تخاطب بهذا الشيء مباشرة والقي سمعك وايضا كذلك واجمع قلبك فإذا توفرت هذه الثلاثة الأشياء فإن شاء الله تنتفع بالقرآن وتستفيد من القرآن قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وان يسمعك واحضر حضوره من يخاطبه به من تكلم به سبحانه وتعالى منه اليه فانه خطاب منه لك على لسان رسوله وهو خطاب من الله سبحانه وتعالى لك على لسان رسوله فانت تصور نفسك انك يعني حضرت هذا الخطاب والخطاب موجه ايش موجه لك مباشره لان الله خاطب نبيه بالقران والخطاب للنبي ايضا خطاب لمن للامه بهذه الاحكام التي جاءت بها القران قال تعالى هذه الآية التي سيسدل بها جماعة الأمور قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهذا القرآن ذكرى لشخصين من ألقى السمع أو من كان له قلب والآخر من ألقى إيش السمع هو حاضر قلبه ليس بغائب يلقي السمع وما يستفيد فقط ذهنه شارد مع أنه يسمع لكن الرهن شارد والقلب شارد فهذا لا يستفيد فلابد من حضور السمع وحضور القلب لا بد من ذلك قال رحمه الله وذلك أن تمام التأثير لمن كان موقوفا على طيب لما كان موقوفا على مؤثر مقتضن وهو القرآن تمام التأثير موقوف على ثلاث أشياء والرابع نفي سيئته وذلك أن تمام التأثير لما كان موظوفا على مؤثر مقتضا وهو القرآن مؤثر ويقتضي التأثير ومحل قابل وهو القلب أو ألقى السمعة إن في ذلك لذكرى وهو القرآن للثاني وهو من كان قابلا لذلك ومحل قابل وشرط لحصول الأثر السيئة إن شاء الله بين هذه الثلاثة الأشياء الشرط لحصول الأثر وهو الإصغاء أن الشخص يصير فهذه ثلاثة أمور يستفيد منها الشخص يكون المؤثر يكون هذا الشيء مؤثر مقتضل للتأثير حتى يحصل به التأثير وشيء آخر يكون هناك محل قابل لهذا المؤثر محل قابل لهذا المؤثر وهو قلب طيب وهو قلب طيب قابل للخير الشيء الآخر حصول شرط لحصول الأثر وهو السماع مع الشهود السماع مع الشهود كونوا شاهدا حاضرا ما يكون شارد الذهن قال وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه انتفاء المانع وهو الشرود هذا وعدم الحضور سيت بيان هذه الثلاث اشياء تضمنت الايه بيان ذلك كله بيان ذلك كله باوجز لفظ وابينه وادله على المراد هذه الايه تضمنت هذه الأمور مؤثر مقتضى القران ومحل قابل وهو القلب وكذلك شرط لحصول الأثر أو ألقى السمع وهو, وهو شهيد لا بد من هذه الثلاثة الأمور حتى تحصل الاستفادة إلهنا سبحانه الله وحمده لا إلهنا سبحانه بقي وقت نستمرنا أريد الوقت قال فقوله إن في ذلك نذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا. من قوله قاف إلى ها هنا هذا, المشا... هذا الإشارة كل إشارة لما تقدم إن في ذلك لذكرى والإمام الطبر يرى أنه إشارة إلى إهلاك القرون التي أهلكت من قبل هذا فيه ذكر لمن بعدهم وهم قريش انتبهون والله يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا, بطشا, بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من فقال الطبري هذا إشارة إلى هذا إن في ذلك لذكر هذا الإهلاك لأهد الأمم وهذا البطش الذي حصل بهم فهو ذكر لكم معشر قريش انتبهوا وابن القيم يرى أن قوله إن في ذلك الإشارة لكل ما تقدم هنا. هذا ذكر ليش لمن تقدم أو ذكر لمن تأخر تأخر والذي يظهر أن قول الإمام الطبري أقرب إن في ذلك أي البطش والإهلاك لهذه الأمم التي ذكرت فيه ذكر لمن يتذكرهم قريش الذين تأخروا عنهم فينتبهوا من بطش الله سبحانه وتعالى ويحذروا من بطش الله جل وعلا فذكر الله القرون السالفة لأجل العضاء والاستفاد مما حصل منهم أو مما حصل لهم وقوله أولق السمع أي وجه لا فقول إن في ذلك لذكر إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا هذا قول والقول الثاني أه؟ وكم أهلكنا نعم أحسنت إشارة إلى إهلاك القرون التي أهلكت إلى هذا الأمر فقط بخصوصه لا لما تقدم كله وقوله وهذا هو المؤثر إن في ذلك نذكرى هذا هو المؤثر هو القرآن هذا فيه ذكرى وتأثير للعباد يكفي موعظ القرآن وهذا هو المؤثر وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل والمراج به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أي حيا القلبين فالآن قوله لمن كان قلب من كان له قلب هذا محل قابل بد أن يكون هناك محل قابل لهذا الشيء حتى يستفيد منه والمقصود به في قول لمن كان له قلب هذا هو المحل القابل الذي له قلب حي قال وقوله أولغ السمع أي وجه سمعه وأصغح حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام أنه يوجه السمع ويصغي السمع ولا يشرد الدهن لا يشرد الذهن يكون الذهن حاضرا أما إذا كان السمع موجود لكن ما فيه توجيه وما فيه حضور قلب وما فيه شهود وما فيه إصغاء لما يلقى عليه هذا لا يستفيد وهذا مجرب حتى في الدروس مجرب حتى في الدروس شخص ربما يحضر لكن ما ألقى ما ألقى السمع وما كان شاهداء القلب فهذا ربما لا يستفيد وإن كان يسمع بعض الشيء قال وقوله وولقى السمع أي وجه سمعه وأصغح حاسة سمعه إلا ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام وقوله وهذه الفوائد تحفظ وقوله وهو شهيد أي شاهد قلبي حاضر غير غائب قال ابن قتيبة استمع استمع كتاب الله وهو شاهد قلبي والفهم ليس بغافلا ولا ساهن وهو إشارة الى المانع من حصول التأثير اشاره إلى المانع وهو شهيد هذا يتضمن شيئين الشيء الأول أن يكون المستفيد الذي يستفيد أن يكون حاضراً الشيء الآخر بمفهوم الآية وهو شهيد أنه إذا كان غائب القلب غير حاضر الدهن ليش؟ ليستفيد فالآية هذه تفيد شيئين شيء بالمنطوق وشيء بيش؟ بالمفهوم الشيء الذي من المنطوق لا يكون حاضرا حتى يستفيد الشيء الذي مفهوم الآية أنه إذا لم يكون حاضرا غير شاهد ليس سبھی من هذا الذي کا علی سبحانک محمد ہو بھی رہے تھے